عباد الله إن مما سن الله به الحياة أن حصول البلايا والمصائب على الإنسان في نفسه أو ماله أو ولده ونادر من الناس من يزم تلك البلايا والأقدام والحياة المنغصة إلا إذا تعاطى الأسباب النابعة قال تعالى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 متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب وهناك أسباب نافعة ترفع البلاء اذا نزل والبرصائب إذا حلت فمن أقوى الأسباب الرجوع إلى الله فإن الله جل وعلا يبت العبد بالمصائب والحسنات ليرجع إليه وينيب إليه قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقال وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فتلك المصائب البلاياء ترجع العبد إلى ربه ليعلم ضعفه وعجزه وضروريته لربه وانه فقير الى الله بذاته والله الغني الحميد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ومن تلكم الاسباب التي ترفع البلايا والمصائب معرفه العبد لربه في رخائه وصحته وسلامته وعافيته فالنعم لا تبعده عن ربه ولا تقصيه عن ربه بل وفي نعم الله مطيع لله ومخاضع لله منفر أوامر الله مجتن نواهي فيعرف الله في رخائه فيعرفه الله في كرباته وشدائده فيعينه على الصبر والشكر ويعينه على تحمل المصائب ويمنعه الثواب العظيم قال يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك, الرخا يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في رخائك وصحة بدنك وكمالك وسلامة جميع أعضائك تعرف إلى الله فكن مطيعا لله منيبا إليه ففي الشدائد والمضايق والأحوال تجد تجفرجا من الله جل جلاله ومن أسباب ذلك أيضا التضرع إلى الله والإنابة إليه فإن العبد في النعم قد يمسو قلبه ويعرض عن ربه وبالابتلاء والامتحان يعود إلى رشده ويذوب إلى رشده ويرجع إلى ربه قال جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فالتضرع إلى الله نتيجة ذلك البلايا والمصائب تكسب العبد تضرعا الى الله وخضوعا له وخوفا واشفاقا منه جل جلاله ومن تلكم الاسباب النافعه التوكل على الله وتفويض الامر الى الله مع الاخذ بالاسباب النافعه والاعتقاد الجازم ان الله على كل شيء قدير إذا قال الشيء فيكون فكلما فوض العبد أمره إلى ربه وتوكل عليه وأخذ بالأسباب النابعة كلما ارتبعت بلاياه ومصائبه وبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرج العبد منزله فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عن الشيطان ويقول كيف لي بعبد قد كفي ووقي وهدي ومن الأسباب التي تعين على رفع البلاء والمصائب تقوى الله في السر والعلانية تقوى الله في السر والعلانية فمن اتقى الله في سره وعلانيته نفعه ذلك في كل أحواله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله وهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن الاسباب النافعه صنائع المعروف فصنائع المعروف تقي مصارع السوء وصل الرحيم تبارك في العمر تمسط بالد بالد الرب وصنائع المعروف قرض حسن بر بالد بالد على بالد تيسير بالد المعسرين بالد هم المهمومين قضاء دين المدينين بالد على كل خير فمن يسر على بالد الدنيا يسر الله عليه بالدنيا الدنيا والآخرة ومن سترى مثل الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فصنايع المعروف لها آثار عظيمة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإن رحمة الله قريب من المحسنين ومن الأسباب النافعة في رفع البلاء والمصائب الاستغفار وكثره الاستغفار فعلى ان يستغفر الله دائما وابدا يقول الله جل ويقول البحث يقول صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل فرما من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ورزقه من حيث لا يحتسب وقاله لا للسلام أنه قال قوله عن استغلوا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا ويجدكم قوة, قوة إلى قوتكم فتقوى الله سببا بسلامتي والعافيه وقوه القلب واليقين والايمان اتق الله حيث ما كنت ومن الاسباب النابعه التوبه الى الله جل وعلا فان العبد مهما كان حاله فلا بد من زلات بالاقوال والافعال وكلنا خطاء ولا كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون فالتوبة إلى الله مفزع المسلمين يتوبون إلى الله من زلات ألسلتهم وأفعالهم قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأخبرنا جل وعلا عن محبته لمن تاب إليه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأخبرنا ربنا عن قبول توبة عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأذنى على المؤمن بقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فعلى المسلم يتوب إلى الله في كل بليله ونهاره وربك جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل وينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ذر ذو الليل الآخر فينادي هل من متائم فيتاب عليه هل من مجتم المرنة هل من سائل فيعطى سؤله والله جل وعلا رغب التوبة إليا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا ونبينا صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من دمي وما تخرقون لأستغفر لا الله واتوب إليه في اليوم سبعين مرة يعدون لو مجزوا هدئة مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم فإذا رجعنا إلى أمسنا وذكرنا بعيوبنا وتقصيرنا ونقصنا ونعم الله عظيم نعم الله علينا دعانا ذلك إلى استحيان ربنا والتوبه والإنابة إليه والرجوع إليه فإن التوبة تهدئ ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن أقوى الأسباب بعد ذلك التضرع بين يدي الله والإلحاء عليه للدعاء والمساله فإن الله جل وعلا أمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة وتهدد المثلسفين عن دعائه بالعذاب الأليم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وأخبرنا عن طربه ممن دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنون لعلهم يرشدون قال بعض السلف أجت من أربع ممن أزبي ضر يغفل عن قول الله وأيوب اذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومذلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وعجبت لمن أصروا الهم الهموم كي ينفل عن قول الله جل وعلا ودنوني اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نغتر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعجبت ممن مكر بيك ينفل عن قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقعوا الله سيئات ما مكروا وعجبتوا من الخوف كيف يغفل عن قول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له بخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولهذا الدعاء من اخص العبادة يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وفي الدعاء والعبادة فالدعاء عبادة لله يدعو رب عبد ربه موقنا بكمال قدرته وكمال عناه وكمال صدره <تصفيق> جواد الرحيم برا محسنا يسألهم بيد الدنيا والاخره ولهذا الدعاء صرفه لغير, صرفه لغير الله شرك أكبر قال جل وعلا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال ولد ولد ويصركم ولا أنفس مرصرون وأخبر أنهم لا يملكون لدعيه نفعا ولا ضرا، لأن الدعاء لله وحده لا شريك له يدعو ربه رغبة ورهبة وخفو ممعا انهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فتعلق القلب برب العالمين محبه وخوفا ورجاء ودعاء الله وسؤاله من اعظم وسائل الخير ورفع البلاء والمصائب فكلما اعطتك الهموم وضاقت بك الكروب وتواد عليك المصائب فاقصد ربك جل وعلا واربع اتفضلاتي الي فمن كرمه انه يستحي اي أن يمد يدي عبدي سلطان اذا رفع الي تحر اسباب اجابه عند دخول الامام يوم الجمعه حتى تقضى الصلاه واخر ساعه من يوم الجمعه وجوب الليل الاخر وفي اجبار الصلوات وباثناء سجودك وعند وبين الصلاة وبين الصلاة وبين الاذان والاقامه تحظى هذه الاوقات فادع ربك بما همك من كل الامور فانه اكرم الاكرمين واجود الاجودين وارحم الواحبين نسال الله التوفيق لما يحبه ويرضاه بارك الله لي ولكم في القران العظيم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 شهر الله المحرم احد العشر حرم التي قال الله فيها ان عده الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا بهن انفسكم شهر من افضل الشهور يقول صلى الله عليه وسلم ما سئل اي الصيام افضل رمضان قال شهر الله المحرم هو العام وهو الشهر الأول الذي تؤرخ به أمة الإسلام أسر الهجرية هجرة محمد صلى الله عليه وسلم فبعد عمر رضي الله عنه المسلمون على أن محرم أول شهور العام الهجري ومضى على ذلك المسلمون أيها المسلمون إن صيامها إن صيام يوم التاسع والعاشر منها شر له فضل عظيم وشرف كبير يقول صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشورا احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يحتسب فضل الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشورا إذن فصيام سنة مستحبة ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجهلية لأنها يصومونه، ولما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون سألهم فقالوا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فنعصوم شكرا لله قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى وأحق بموسى منكم لان الله يقول ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين فامرهم بصيامه ولما فرض رمضان جعل صيامه سنه غير واجب لكن رغب فيه فصام صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر في بقاء المدينة وفي اخر عامه قال ان عشت الى قابل من التاسع يعني مع العاشر إلا أنه توفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم هذا اليوم وشرع لنا أن نصوم قبله يوما أو بعده يوما فقال صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خارف المهوة خارف اليهود فنحن إن شاء الله صائمون يوم الاربعاء لأن الاربعاء يوافق التاسع محرم وصائمون يوم الخميس لأن الخميس هو اليوم العاشر المحمر وهو المقصود فنصوم إربعاء قبله أو نصوم الجمعة بعده هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرنا تذكر بنصر الأولياء وانتقامي من أعدائه والله على كل شيء قدير واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله هي على الجماعة ومن شل شل في النار وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم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 وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصر أن تناولات امرنا اللهم وفقهم لما فيه صلاع الإسلام والمسلمين اللهم وفق إمامنا إمام المسلم ما يرضيه اللهم بارك له في عمره وعمله وآل بذور والسلامه والسلامة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 ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعم يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.